الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهديه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يمر اليوم بمحن ع ظ ي م ة ومصائب ك ب ي ر ة مزقت كثيرا من بلدان العالم ا ل إ س ل ا م ي حتى أ ص ب ح ا ل إ ن س ا ن في تلك البلدان لا يامن لا يجد ا ل أ م ن ولا ا ل أ م ا ن فتن ع ظ ي م ة وحروب ودماء تراق وقتل وتفجيرات والعجيب أ ن ا ل أ خ ب ا ر أ خ ب ا ر القتل أ ك ث ر ما تحمل تحمل أ خ ب ا ر قتل من بلدان العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ذ ا استمعت إ ل ى ا ل أ خ ب ا ر تجد أ ن حوادث القتل والتفجيرات في معظمها في بلدان العالم ا ل إ س ل ا م ي فلماذا يحصل هذا في بلاد المسلمين و ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة قد عظمت ش أ ن القتل تعظيما كبيرا الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و أ ع د له عذابا عظيما لماذا نرى ك ث ر ة حالات القتل و التفجيرات و ز ع ز ع ة ا ل أ م ن سفك الدماء في بلدان المسلمين مع أ ن ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م قد شددت في هذا هذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة له أ س ب ا ب ك ث ي ر ة و لكن سيكون الحديث في هذا الدرس عن سبب واحد هو من أ ب ر ز هذه ا ل أ س ب ا ب ساتحدث عن حقيقته و عن القواعد التي فيه و أ س ب ا ب ه و علاجه من أ ب ر ز أ س ب ا ب حوادث القتل و التفجيرات ف ت ن ة التكفير ف ت ن ة التكفير نعم ل أ ن الذين يقومون بهذه العمليات في الغالب ممن يكفر يكفر الناس و ك ف ر المجتمعات ف ي أ ت ي و يقتل هؤلاء على أ ن ه م كفار و ربما قتل نفسه ظنا منه أ ن ه ان هذا ش ه ا د ة في سبيل الله تعالى و قد انحرف مفهوم الجهاد لدى هؤلاء انحرف الجهاد من جهاد الكفار إ ل ى قتال المسلمين كما قال صلى الله عليه و سلم يقتلون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م و يدعون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن الجماعات ا ل ت ك ف ي ر ي ة قد نشطت في كثير من بلدان العالم ا ل إ س ل ا م ي و غررت ببعض شباب المسلمين و وضعت شبها لتكفير كثير من المسلمين و إ ذ ا اعتنق الشاب هذه ا ل أ ف ك ا ر بدا أ و ل ا بالتكفير ثم انتقل بعد ذلك إ ل ى القتل و التفجير و ربما قتل نفسه و يوم ا ل ج م ع ة الماضي حدث عندنا هنا في ا ل م م ل ك ة في م د ي ن ة الرياض فجر ا ل ج م ع ة أ ن شابين د خ ل على أ م ه م ا و استدرجاها في غ ر ف ة ثم أ م س ك أ ح د الشابين ب ا ل أ م و قتلها ا ل آ خ ر بالسكين و ا ل س ا ط و ر ة إ ل ى أ ن ماتت و فارقت ا ل ح ي ا ة ثم ذ ه ب إ ل ى أ ب ي ه م ا الطاعم في السن و ف ع ل به مثل ذلك لكنه أ ص ي ب و لا زال تحت العلاج ثم ذ ه ب إ ل ى أ خ ي ه م ا الشقيق و ف ع ل به مثل ذلك و لا يزال مصابا و تحت العلاج لماذا فعلوا هذا ل أ ن ه م كفروه م كفروا أ م ه م و كفروا اباهم و كفروا أ خ ا ه م فزعموا أ ن هؤلاء كفار فقتلوهم متقربين إ ل ى الله تعالى مع أ ن الله تعالى قال حتى في ش أ ن الوالدين الكافرين و إ ن جاهداك على أ ن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ي و صاحبهما في الدنيا م ع ر و ف ة لكن انظروا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ل ى يعني عظيم أ ث ر ف ت ن ة التكفير و كيف أ ن ه ا ع د ت ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يقتل أ م ه و أ ب ا ه و أ خ ا ه كل هذا من آ ث ا ر هذه ا ل ف ت ن ة ا ل ع ظ ي م ة و قبل أ ن اتحدث عن هذه ا ل ف ت ن ة و تاريخها و أ س ب ا ب ه ا و علاجها أ ذ ك ر بعض القواعد التي قررها أ ه ل العلم في باب التكفير ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أ ن الكفر حق لله و لرسوله صلى الله عليه و سلم الكفر حق لله أ و التكفير التكفير حق لله ثم لرسوله صلى الله عليه و سلم فلا يجوز أ ن يكفر إ ل ا من كفره الله أ و كفره رسوله صلى الله عليه و سلم ولهذا قال ا ل إ م ا م ابن القيم في نونيته ا ل م ش ه و ر ة الكفر يعني يقصد التكفير الكفر حق لله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفروه فذاك ذو الكفران ف إ ذ ا التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس ل ل إ ن س ا ن ان يكفر غيره بالتشهي وبالهوى فنكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم و أ م ا تكفير المسلمين من غير دليل فقد ورد فيه الوعيد الشديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال ل أ خ ي ه يا كافر فقد باء بها أ ح د ه م ا ت ف ق عليه يعني إ ن كان الذي قد قلت له كافر و إ ل ا رجع الكفر عليك أ ن ت أ ي ه ا القائل و في الحديث ا ل آ خ ر من قال ل أ خ ي ه يا عدو الله أ و يا كافر ف إ ن كان كما قال و إ ل ا حار عليه أ ي رجع عليه و يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لعن المؤمن كقتله متفق عليه و هذه نصوص تدل على تحريم تكفير المسلم بغير حق و لهذا كان من معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م يقولون لا نكفر أ ح د ا من أ ه ل ا ل ق ب ل ة بذنب ما لم يستحله و أ ه ل ا ل س ن ة لا يكفرون من خالفهم و إ ن كفروه لا يقابلونهم بالمثل فالتكفير ش أ ن ه عظيم و التكفير أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يترتب عليه آ ث ا ر ك ب ي ر ة إ ذ ا حكمنا بكفر هذا ا ل إ ن س ا ن يترتب عليه أ ن ه لم يصبح أ خ ا لنا في ا ل إ س ل ا م خرج عن د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م و لو مات لم يغسل و لم يكفن و لم يصلى عليه و لم يدفن في مقابر المسلمين و لا يحصل بينه و بين المسلمين توارث و لا تحل له زوجته إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ح ك ا م ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت ر ت ب ة على التكفير فليس التكفير ب ا ل أ م ر السهل فهو إ ذ ن حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن القواعد في باب التكفير أ ن التكفير لا يجوز إ ط ل ا ق ه إ ل ا بعد تحقق شروطه و انتفاء موانعه و لهذا لا يقوم به إ ل ا الراسخون في العلم ل أ ن ه م هم الذين يتحققون من تحقق الشروط ومن انتفاء الموانع فلا بد إ ذ ن لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع و إ ل ا ف إ ن ا ل إ ن س ا ن قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا فالتكفير إ ذ ن ليس ل أ ي أ ح د و إ ن م ا هو لكبار أ ه ل العلم وللراسخين في العلم ل أ ن ه م هم الذين يتحققون من, الشروط من تحقق الشروط وانتفاء الموانع ومن القواعد في هذا الباب أ ي ض ا أ ن ا ل أ م و ر تؤخذ بالظاهر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا و أ ك ل ن ب ي ح ت ن ا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ا ت ف ق عليه وقد كان يوجد المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و اخبر الله تعالى ب أ ن ه م ي ا ل د ر ك ا ل أ س ف ل من النار و مع ذلك كان النبي صلى الله عليه و سلم يعاملهم م ع ا م ل ة المسلمين ل أ ن ه م في الظاهر يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله لكنهم يبطنون الكفر فكان يعاملهم م ع ا م ل ة المسلمين و لما أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم أ س ا م ة بن زيد في س ر ي ة كان هناك رجل من المشركين آ ذ ى المسلمين أ ذ ي ة ك ب ي ر ة و قتل عددا كبيرا من المسلمين فلحقه أ س ا م ة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إ ل ه إ ل ا الله فقتله أ س ا م ة فدعا النبي صلى الله عليه و سلم أ س ا م ة فقال يا أ س ا م ة اقتلته بعدما قال لا إ ل ه إ ل ا الله قال يا رسول الله إ ن م ا قالها متعوذا قال ه ل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أ م لا فجعل أ س ا م ة يعتذر و النبي صلى الله عليه و سلم لا يقبل منه الاعتذار و يقول له يا أ س ا م ة كيف بلا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا أ ت ت تحاجك يوم ا ل ق ي ا م ة فندم أ س ا م ة ندما عظيما يقول حتى تمنيت أ ن ي لم أ ك ن أ س ل م ت إ ل ا يومئذ لماذا ل أ ن ا ل إ س ل ا م يهدم ما كان قبله و ت أ ث ر بهذا الموقف و لما حصلت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الفتن كلها فانظروا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هذا الرجل أ و ج ع في المسلمين و لما لحقه أ س ا م ة قال لا إ ل ه إ ل ا الله يعني ظاهر الحانه قال خائفا ل أ ج ل ان ينجو من القتل و مع ذلك أ ن ك ر النبي صلى الله عليه و سلم على أ س ا م ة قتله و قال هلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أ م لا فالامور في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م تؤخذ بالظاهر و لا تؤخذ بالباطن الباطن أ م ر ه إ ل ى الله تعالى فمن أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م صدقناه و لم نكلف ب أ ن نفتش عنه و نقول ربما يكون كاذبا ربما يكون غير صادق بل نقبل علانيته و نوكل سريرته إ ل ى الله تعالى ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا فقد يقع ا ل إ ن س ا ن في الكفر ولا يكون كافرا لوجود مانع و مما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه و سلم قال كان رجل فيمن في كان قبلك ق د أ س ر ف على نفسه فلما حضرته ا ل و ف ا ة قال لبنيه إ ذ ا أ ن ا مت فاسحقوني ثم ذروني في يوم حار ذروني في البحر فوالله لان قدر ربي علي ليعذبني عذابا شديدا هنا شك في ق د ر ة الله و الشك في ق د ر ة الله كفر لكن يقول النبي صلى الله عليه و سلم ف أ م ر الله تعالى فجمعت عظامه جمع هذا الشخص فكلمه الله قال لم ا فعلت هذا قال خشيتك يا ربي قال الله قد غفرت لك هذا وقع في الكفر و مع ذلك قد غفر له ل أ ن ه كان م ت أ و ل ا م ت أ و ل ا في هذا فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا قد يقع ا ل إ ن س ا ن في الكفر و يكون جاهلا و لهذا كان ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله يقول ل ل ج ه م ي ة لو قلت قولكم لكفرت لكني لا أ ك ف ر ك م ل أ ن ك م عندي جهال يقول لو قلت أ ن ا قولكم لكفرت لكني لا أ ك ف ر ك م ل أ ن ك م جهال انظر إ ل ى غ ا ي ة ا ل إ ن ص ا ف و العدل فقد يكون هذا جاهلا و قد يكون, جاهلاً وقد يكون متاولا و قد يكون مكرها و كل هذه موانع تمنع من التكفير الجهل و والتأو... التاويل و ا ل إ ك ر ا ه هذه تمنع من التكفير و بهذا نستفيد ق ا ع د ة م ف ي د ة في هذا الباب و هي أ ن ه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا ا ل ق ا ع د ة ا ل خ ا م س ة في هذا الباب من ثبت إ س ل ا م ه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك و لا بد لزوال هذا اليقين من يقين آ خ ر و ذلك ب إ ق ا م ة ا ل ح ج ة عليه و إ ز ا ل ة ا ل ش ب ه ة ع ن ه فهذا أ ثبت إ س ل ا م ه بيقين يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله يصلي و يصوم مع المسلمين إ ذ ا ثبت إ س ل ا م ه بيقين لو لاحظت عليه ملاحظات و شككت هل هو مسلم أ م لا يبقى على ا ل أ ص ل و هو ا ل إ س ل ا م و لا يخرج عن د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م إ ل ا بيقين و لذلك مع الشك في كفره لا يكفر ل أ ن ا ل أ ص ل هو إ س ل ا م ه ل أ ن ا ل أ ص ل إ س ل ا م ه ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا د س ة في هذا الباب أ ن ه لا يكفر باللوازم من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و التكفير باللوازم شائع عند الجماعات ا ل ت ك ف ي ر ي ة اليوم في ا ل ق ص ة التي أ ش ر ت إ ل ي ه ا التي وقعت هذا ا ل أ س ب و ع هذا الرجل لماذا كفر أ م ه و أ ب ا ه و أ خ ا ه كفرهم باللوازم عنده أ ن ه م لا يكفرون الحاكم و من لم يكفر الحاكم فهو كافر و ي أ خ ذ و ن ه ا بالتسلسل ف ي أ خ ذ و ن ه ا باللوازم قال أ ه ل العلم إ ن ه لا يكفر باللوازم من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل قال الشاطبي مذهب المحققين من أ ه ل ا ل أ ص و ل أ ن الكفر ب ا ل م ا ل ي ليس بكفر في الحال أ ن الكفر ب ا ل م ا ل ي ليس بكفر في الحال و أ ي ض ا ذكر ابن حجر كلاما قريبا من هذا قال الذي يحكم عليه بالكفر من كان كفره صريحا من كان صريح الكفر أ و لازم ذلك ثم عرض عليه فالتزمه أ م ا من لم يلتزمه و ناضل عنه فإنه, يكون كافراً فانه لا يكون كافرا و لو كان اللازم كفر أ م ا من لم يلتزمه و ناضل عنه ف إ ن ه لا يكون كافرا و ان كان اللازم كفر ف ا م ة ا ل إ س ل ا م قرروا هذا المعنى و هو أ ن ه لا يكفر باللوازم لا يكفر باللوازم من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل فقد يكون هذا إ ن س ا ن كافر لكن يعني هذا الشخص الذي معه لم يكفره لسبب لخوف أ و لجهل أ و لتورع أ و لغير ذلك فلا يكفر إ ذ ن باللازم و من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل هذه يعني قواعد ذكر أ ه ل العلم في هذا الباب و قد ظهرت ف ت ن ة التكفير أ و ل ما ظهرت من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ف إ ن ه لما قتل عثمان نشبت فتن ع ظ ي م ة و ن ا ش أ ت ف ر ق ة الخوارج و كان أ ص ل منشئها رجل يهودي أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م قال له ابن سبع و قد أ ف س د في المسلمين و استطاع أ ن يؤثر على بعض ا ل ع ا م ة و يشحنهم ضد ا ل خ ل ي ف ة ضد ا ل خ ل ي ف ة عثمان بن عفان حتى قتل ثم ضد ا ل خ ل ي ف ة علي بن أ ب ي طالب حتى قتل و ن ش أ ت تلك الفرق و لما ن ش أ ت تلك الفرق ب د أ ت م س أ ل ة التكفير و ن ش أ و نشا هؤلاء الخوارج و قد قاتلهم علي رضي الله عنه قاتلهم علي رضي الله عنه في هذا و لكنهم لم يقبلوا بل إ ن ه م في ا ل أ خ ي ر قتلوا عليا يقول الذي قتل علي لما سئل و قد كان هذا الذي قتل علي من العباد كان يرى على جبهته أ ث ر السجود من ك ث ر ة ا ل ص ل ا ة نسال الله ا ل ع ا ف ي ة فلما قتل علي قيل كيف تقتل أ م ي ر المؤمنين و أ ح د العشره المبشرين ب ا ل ج ن ة و أ ح د الخلفاء الراشدين كيف تقتله قال هذا أ ر ج ع ع م ل تقرب به إ ل ى الله نسال الله ا ل ع ا ف ي ة انظروا يا اخوان كيف الانحراف في فهم الجهاد أ ر ج ع ع م ل تقرب به إ ل ى الله ان يقتل علي بن أ ب ي طالب أ و ل من أ س ل م من الصبيان سبحان الله فانظر إ ل ى ا ل ظ ل ا ل كيف يقود صاحبه إ ل ى هذه المهالك ثم ن ش أ ت هذه ا ل ف ر ق ة و قد أ ض ر ت ب ا ل إ س ل ا م و المسلمين كثيرا و لهذا وصفهم النبي صلى الله عليه و سلم ب أ ن ه م شر الخلق و ا ل خ ل ي ق ة كما جاء في صحيح مسلم و هذا الوصف وصف شديد لم يرد في غيرهم من الفرق و ذلك لعظيم ضررهم عن ا ل إ س ل ا م و المسلمين ل أ ن ه م يلبسون لباس التدين و الصلاح لكنهم يسيئون ل ل إ س ل ا م و للمسلمين و يجتمع و ا فيهم وصفان ا ل ج ر أ ة على الدماء و ا ل ج ر أ ة و ق ل ة فهم النصوص ا ل ج ر أ ة على ا ل أ ع ر ا ض و الدماء و ق ل ة فهم النصوص هذان الوصفان اللذان يجتمع فيهم هذه الفرق ت ك ف ي ر ي ة من الخوارج و من نحى نحوهم أ م ا ا ل ج ر أ ة على ا ل أ ع ر ا ض فبالتكفير و التفسيق و التبديع و أ م ا الجرى على الدماء بسفك الدماء و أ م ا ق ل ة فهمهم الدين فكما قال ابن عمر وغيره أ خ ذ و ا آ ي ا ت نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين ولهذا كان ضررهم على ا ل إ س ل ا م والمسلمين عظيما وكما ترون ا ل آ ن هذه الفرق ا ل م ن ح ر ف ة تعيث فسادا في العالم ا ل إ س ل ا م ي هذه الفرق ا ل ت ك ف ي ر ي ة وقد استغلها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م واخترقتها المخابرات م خ ب ر ا ت أ ع د ا ء المسلمين اخترقوها و أ ص ب ح و ا يقودونها وجعلوها آ ل ة في أ ي د ي ه م ل ل إ ض ر ا ر ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين وعدم استقرار بلدان المسلمين ولتشويه ا ل إ س ل ا م وحققت هذه الفرق ا ل ت ك ف ي ر ي ة هذه الجماعات ا ل ت ك ف ي ر ي ة ما عجز عنه اليهود و أ ع د ا ء المسلمين و إ ال... ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف أ م ر ا أ ش ك ل عليك أ ي أ م ر أ ش ك ل عليك هل هذا ا ل أ م ر صحيح أ م لا فانظر إ ل ى آ ث ا ر ه ف إ ن كانت آ ث ا ر ه مما يحبه الله ورسوله كانت آ ث ا ر ا حسنه ف ع ل م أ ن هذا ا ل أ م ر صحيح و أ ت ت به ا ل ش ر ي ع ة أ م ا إ ذ ا كانت آ ث ا ر ه س ي ئ ة وليست مما يحبها الله ورسوله ف ع ل م أ ن هذا لا ترد به ا ل ش ر ي ع ة فما هي ا ل آ ث ا ر التي خلفتها هذه الجماعات ا ل ت ك ف ي ر ي ة سوى القتل وسفك الدماء واضطراب ا ل أ م ن وتشريد المسلمين والتضييق على ا ل د ع و ة إ ل ى الله تعالى وعلى العمل الخيري و خ د م ة أ ع د ا ء المسلمين لم نرهم يوم من ا ل أ ي ا م أ ط ل ق و ا ر ص ا ص ة و ا ح د ة على ا ل ص ه ا ي ن ة في إ س ر ا ئ ي ل هل أ ط ل ق و ا ر ص ا ص ة و ا ح د ة على ا ل ص ه ا ي ن ة في إ س ر ا ئ ي ل أ ب د ا ق ت ل ه م من المسلمين يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدعون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن إ ن كنتم صادقين في زعمكم الجهاد ف د و لكم فلسطين حرروها وقاتلوا ا ل ص ه ا ي ن ة في فلسطين ويقف معكم المسلمون كلهم إ ن كنتم صادقين لكن هؤلاء هؤلاء مخترقون من قبل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ويقودونهم وفيهم جماعات ت ك ف ي ر ي ة عندها غلو وعندها تشدد وقد أ د ى ا ل أ م ر بهذا إ ل ى ز ع ز ع ة ا ل أ م ن والاستقرار في كثير من بلدان العالم ا ل إ س ل ا م ي وكلما أ ر ا د المسلمون في تلك الدول أ ن يقوم لهم ق ا ئ م ة قامت هذه الجماعات ا ل ت ك ف ي ر ي ة و أ ف س د ت ع ل ي ه ا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة وعندما نريد التعرف على أ ب ر ز أ س ب ا ب الوقوع في هذه ا ل ف ت ن ة نجد أ ن السبب ا ل أ و ل و ا ل أ ب ر ز هو الجهل ولهذا لا تجد معهم عالما مبرزا لم نجد يوم من ا ل أ ي ا م أ ن عالما معروفا بالعلم والرسوخ في العلم وتلقت ا ل أ م ة علمه بالقبول ثم التحق بركب هذه الجماعات تجدهم مجاهيل أ ب و فلان و ابو فلان لا يعرف من هو أ ب و فلان و لا يعرف أ ص ل ه و لا ن ش أ ت ه و لا طلبه للعلم و لا أ ي ض ا تزكيتهم فتجدهم مجاهيل لا يعرفون و لذلك لا تجد معهم علماء أ و ط ل ب ة علم بارزين فيغلب عليهم الجهل و ق ل ة البصيره في الدين و لهذا أ خ ذ و ا نصوصا نزلت في الكفار فوضعوها على المسلمين, على المسلمين ومن ض ع على و ه ا ا ل س ل م ي ومن ا ل أ س ب ا ب أ ي ض ا ضعف الارتباط بالعلماء الموثوقين ل أ ن المسلم اذا ر ت ب ط ب أ ه ل العلم الموثوقين يصدر عن آ ر ا ئ ه لكن عندما لا يرتبط بهم يصدر إ م ا عن ر أ ي ه أ و عن ر أ ي أ ن ا س ليسوا موثوقين م ج ا ه ي ن وبالتالي يقع في هذه ا ل ف ت ن ة أ و في غيرها من الفتن تجد أ ن هؤلاء يطعنون في كبار أ ه ل العلم وربما وصفوهم ب أ ن ه م علماء سلاطين ووصفوهم ب أ ل ق ا م م ن ف ر ة حتى يزعزعوا ث ق ة الناس بهم و إ ذ ا تزعزع ث ق ة الناس بالعلماء الموثوقين ف إ ن هذا في ا ل ح ق ي ق ة ليس فيه ج ن ا ي ة على هؤلاء العلماء أ ن ف س ه م فحسب بل ج ن ا ي ة على ا ل ش ر ي ع ة التي يحملونها ل أ ن ه إ ذ ا قلت ق ي م ة العلماء و ه ي ب ة العلماء في المجتمع يقل ا ل أ خ ذ عنهم وبالتالي يقل ا ل أ خ ذ ب ا ل ش ر ي ع ة وتضيع أ ع ل ا م ا ل إ س ل ا م ولهذا لما حصلت ا ل ف ت ن ة بعد مقتل عثمان أ ل ي س فيه علماء كبار علماء ا ل ص ح ا ب ة كانوا موجودين كان ابن مسعود موجودا وابن عباس وابن عمر و سعدنا ابي وقاص و... يعني كبار علماء ا ل ص ح ا ب ة كانوا موجودين و أ ب و ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة فلماذا لم يصدر هؤلاء عن آ ر ا ئ ه م ل أ ن ه م طعنوا فيهم و زعموا أ ن هؤلاء العلماء علماء ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م علماء س ل ا ط ي ن و أ ن ه م متواطئون مع عثمان ف أ ص ب ح و ا لا ي أ خ ذ و ن ب ر أ ي ه م و ما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة فتجد أ ن هؤلاء أ ن ه م يطعنون في أ ه ل العلم ويقعون في أ ع ر ا ض ه م ويسيئون الظن بهم ف أ ق و ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة حتى يبتعد ا ل إ ن س ا ن عن هذه ا ل ف ت ن ة عليه أ ن يرتبط ب أ ه ل العلم الموثوقين يصدر عن ارائهم ل أ ن هذا العالم الذي طلب العلم ط ي ل ة عمره وهو يطلب العلم يعطيك خ ل ا ص ة ما عنده من علم ومن ر أ ي وينصح لك ويبين لك الوجه الشرعي حتى تعبد الله تعالى على ب ص ي ر ة فمن أ خ ط ر ا ل أ م و ر زعزعه ا ل ث ق ة ا ل ع ا م ة بعلمائهم فهذا سبب لنشوء هذه ا ل ف ت ن ة ولغيرها من الفتن ومن ا ل أ س ب ا ب أ ي ض ا ا ل ع ا ط ف ة والحماس غير ا ل م ن ض ب ط العاطفة والحماس ل ن ص ر ة الدين وهذا الحماس غير منضبط ويجتمع معه ق ل ة ا ل ب ص ي ر ة في الدين فيتحمس في هذا الشاب ل ن ص ر ة الدين مع جهله و ق ل ة بصيرته في الدين وبالتالي يقع في ف ت ن ة التكفير ومن ا ل أ س ب ا ب أ ي ض ا س ر ع ة ا ل ت أ ث ر بالشبهات و ا ل ش ب ه ة إ ذ ا وقعت في القلب يصعب خلاص القلب منها و لهذا كان السلف الصالح ينهون عن م ج ا ل س ة أ ه ل البدع و كما ترون في وقتنا الحاضر انفتح العالم بعضه على بعض و أ ص ب ح كما يقال ك ا ل ق ر ي ة ا ل ص غ ي ر ة و أ ص ب ح ت تاتي الفتن فتن الشبهات و فتن الشهوات تغزو الناس في عقر د ا ر ه في بيوتهم عن طريق وسائل الاعلام و الاتصالات و على وجه الخصوص عن طريق الانترنت ف أ ص ب ح هذا الشاب يدخل هذه المواقع و التي ربما يقوم عليها أ ن ا س عندهم احتراف في ق و ة ا ل ت أ ث ي ر ف ي أ ت ي هذا الشاب الصغير و يصدق هؤلاء و ربما أ ر ف ق و ا معها صورا و ربما دبلجوا هذه الصور و حرفوها و ضربوا على الوتر الحساس ضربوا على ق ض ي ة ن ص ر ة المسلمين و ن ص ر ة المستضعفين و نحو ذلك حتى يستقطبوا هؤلاء الشباب الصغار ا ل أ غ ر ا ر و لذلك نجد أ ن معظم أ ت ب ا ع ه م من الشباب الصغار يستهدفون هذه ا ل ش ر ي ح ة ما بين خ م س ة ع ش ر ة س ن ة إ ل ى ثلاثين س ن ة لكن من كان أ ك ث ر من ثلاثين س ن ة تجد في الغالب أ ن ه قد حصل عنده نفج و لا ي ت أ ث ر بهذه الشبهات لكنهم يستهدفون هؤلاء الشباب ا ل أ غ ر ا ر و لذلك فينبغي الحذر من الدخول لهذه المواقع التي تثار فيها الشبهات بعض الناس يقول انا أ ر ي د أ ن أ د خ ل هذه المواقع من باب الفضول انظر ما عندهم فيدخل هذا الموقع الذي فيه ش ب ه ا ت و ي ت أ ث ر بهذه الشبهه شيئا فشيئا حتى تقع في قلبه ويشرب هذه ا ل ف ت ن ة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال ف ل ي ن أ عنه اخرجه مسلم في صحيحه ما معنى ف ل أ ن ع ن ه يبتعد عنه ولا يقول أن عندي إ ي م ا ن قوي و أ ن ا أ ع ر ف أ ن ه ا ل م س ي ح الدجال لا أ ن ت تبقى بشرا ضعيفا إ ذ ا سمعت بالفتنه فابتعد عنها ولهذا ينبغي للمسلم أ ن يبتعد عن هذه المواقع التي تثار فيها ش ب ه ا ت ل أ ن ه ربما ي ت أ ث ر وربما يقع في الفتنه من حيث لا يشعر و أ م ا العلاج لهذه الفتنه فلا بد من ت ض ا ف ر الجهود جميعا لمعالجتها و محاصرتها و التقليل من آ ث ا ر ه ا و يكون ذلك أ و ل ا ب ا ل ع ن ا ي ة بتحسين المجتمع عموما و الشباب على وجه الخصوص تحصينهم من ف ت ة التكفير و يكون ذلك ب ت ب ص ي ر ه في دين الله عز و جل و تقرير القواعد التي ذكرها اهل العلم في باب التكفير و منها القواعد التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا و بيان ي معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذه القضايا فلا م د ة إ ذ ن من أ ن ت ت ض ا ف ر جهود أ ه ل العلم و الدعاه إ ل ى الله عز و جل في ت ح ص ي ن المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة من هذه ا ل ف ت ن ة ا ل ع ظ ي م ة و أ ي ض ا من وسائل العلاج الحوار مع من وقع في هذه ا ل ف ت ن ة ف إ ن بعض هؤلاء وقع عن جهل و ليس عن هوى و مثل هؤلاء ينفع معهم الحوار و لما خرج الخوارج في ز م ن علي رضي الله عنه ذهب إ ل ي ه م ابن عباس و ناظرهم فرجع عدد كثير منهم قيل رجع أ ر ب ع ة آ ل ا ف أ و أ ك ث ر رجع عدد كثير منهم لما ناظرهم ابن عباس ف إ ذ ن هؤلاء يحتاجون إ ل ى محاوره نقف معهم و نستمع لهم و نقول ما هي شبهتكم ثم نفند هذه الشبه و نقنع هذا الشاب الذي وقع في هذه ا ل ف ت ن ة نقنعه بالحوار و بالتي هي أ ح س ن ادعو الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة و جادلهم بالتي هي أ ح س ن و قد نفع هذا ا ل أ س ل و ب و لله الحمد مع ط ا ئ ف ة من هؤلاء الشباب و عندنا في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة ت ج ر ب ة في هذا هناك مركز ل ل م ن ا ص ح ة نفع الله تعالى به كثيرا مركز ل ل م ن ا ص ح ة تابع ا ل و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة ويشترك فيه ن خ ب ة من أ ه ل العلم نفع الله تعالى بهذا المركز في م ع ا ل ج ة بعض من وقع م ع ا ل ج ة بعض الاشكاليات لدى بعض هؤلاء الشباب ورجع كثير منهم رجعوا إ ل ى الصراط المستقيم وتركوا هذه ا ل ف ت ن ة فلا بد من أ ن تتضافر الجهود ل ل م ع ا ل ج ة و ا ل م ن ا ص ح ة والحوار ف إ ذ ا وجدت شخصا وقع في هذه ا ل ف ت ن ة فدله على طالب ع ل م لكي يتحاور معه أ و دل طالب العلم عليه لكي يذهب إ ل ي ه ويتحاور معه ويناصحه ف إ ن الدين ا ل ن ص ي ح ة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه و ل ا ئ م ة المسلمين وعامتهم لو أ ن هذا الشاب الغر الذي وقع في هذه ا ل ف ت ن ة أ ت ا ه مثلا أ ر ب ع او خ م س ة من ط ل ب ة العلم على انفراد كل على انفراد و هذا نصح و بين له ثم نصح الثاني ثم الثالث ثم الرابع لا شك أ ن هذا سيكون له أ ث ر كبير عليه و سيتبصر في أ م ر ه و سيعرف خ ط أ ه فلا بد من شيوع ا ل ن ص ي ح ة في مثل هذه ا ل أ م و ر و أ خ ي ر ا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المسلم ا ل إ ن س ا ن يبقى بشرا ويبقى ضعيفا فعليه أ ن ي ض ر ع إ ل ى الله تعالى في أ ن يثبته على الحق و أ ن يهديه الصراط المستقيم وعليه أ ن يكثر من دعاء أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب الذي ذكره الله تعالى في قوله وما يذكر الا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت ا ل و ح ا ب هذا دعاء عظيم ينبغي لكل واحد منا أ ن يدعو به كل يوم لا يفتك هذا الدعاء أ د ع و به كل يوم رب لا ت ز ق قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت ا ل و ح ا م يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك و أ ي ض ا الدعاء ب أ ن يجنبك الله تعالى مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يثبتك بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة فالضراعه ة إلى ل ل ا عز وجل الضراعة الى ض ر ا ع ة إ ل الله تعالى بالدعاء لا شك أ ن ه ا من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب والله تعالى لن يخيب عبدا دعاه ورجاه فان يثبت على الحق وان ت ت ا ل ف أسأل أن الله تعالى يجنبه ن الفتن ا مذلات الفتن. ما ظ ر مضلات ن بطن ه ا وما الفتن ن منها بطن جنبنا الفتن منها ما وما اللهم مذلات ما وما ظهر ظهر ب ط ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم اللهم ثبتنا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة اللهم احفظنا ب ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة قائمين وقاعدين وراقدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن